وما رووا من نحو ربه فتا نزر كذاكها ونحوه أتا بعض وبين وابتدئ في الامكنه بمن وقد تأتي لبدء الازمنه وزيد في نف وشبهه فجر مكره كما لباغ من مفر للانتهى حتى ولام والى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفيه تعدية أيضا وتعليل قفيه وزيد والظفية استبن ببا وفي وقد يبينان السببا بالبستع وعد عوض ألصطيه ومثل مع ومن وعن بهمططيه على للاستعلا ومعن في وعن بعن تجاوزا عناما قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من اجل ذا عليهما من دخلا ومذ ومذمان حيث رفع اوني الفعل كجئت مدعا وان يجرا في مضين فكم هما وفي الحضور معنى في وبعد من وعن وباء زيدما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء بعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدا حث وبعضه يرى مضردا